اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرةً فإن جودك بحر ليس ينحسر واقض ديونا لها الأخلاق وفرج الكربع عنا أنت مقتدر وفرج عنا أنت مقتدر أرجوك يا رب سبح الحجر ارجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب شفاعتهم لكل هول من الأهوال مقتحم فاق النبيين في خلق ولا كرمه فهو الذي تم معناه وصورة جذب مصطفى حبيبنا بارئ من صل وسلم وبا